الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمع من هذه السلسلة سلسلة, سلسلة, سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويؤلاء أخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة هذا البرنامج سؤالات الصحابة والتي نبتدع فيها بيد الله تعالى في هذه الحلقة بسؤالاتهم المتعلقة بركن الإسلام الخامس حج بيت الله الحرام وقبل أن ندخل إلى استعراض شيء من هذه الأسئلة أود أن ألمح إلماحة يسيرة عن هذا الركن العظيم وعن فضله وشيء مما ورد فيه فإن مما لا يخفى على المسلم أن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام كما دل على ذلك حديث ابن عمر المتفق على صحته وأجمع العلماء على أن من جحده فإنه كافر بالله تعالى لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة ومما يلحظ في هذه الفريضة أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها جميع أنواع العبادات التي تقدمت في الأركان الثلاثة فإن الحج يجتمع فيه أداء الصلاة ويجتمع فيه بذل المال ويجتمع فيه عند بعض الحجاج الذين لا يستطيعون الهدي أو نحو ذلك من الأعذار يجتمع في حقهم الصيام ولهذا جاء في فضله من الثواب ما لم يرد في غيره من العبادات العظيمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه ولا شك أن هذا فضل عظيم يدل على أن الإنسان إذا أتى بالحج وهو الحج المبرور وليس أي حج كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من أتى بهذا الحج فإنه يعود كما خلقه الله سبحانه وتعالى أي أنه لا يوجد في صحيفته سيئة واحدة وهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة وهو أن الحج يغفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ومما ورد في الحج أيضا ما يتعلق به أن الله سبحانه وتعالى فرضه على من قبلنا فأول من حج هذا البيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو المشهور عند كثير من أهل العلم وهو الذي كما نعلم أسس البيت وبنى قواعده مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم تتابع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على حج هذا البيت كما ثبت ذلك في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول كأني أرى موسى بن عمراء وكأني أرى يونس بن متى وأخبر أن عيسى عليه السلام سيحج البيت الحرام في آخر الزمان معتمرا أو حاجا أو معتمرا أي أنه يقلن بينهما والمقصود من هذا أن هذا الحج عظيم ومكانته في الشريعة الإسلامية مكانة عظيمة سامية وأيضا لحب الله سبحانه وتعالى لهذه الفريضة جعلها مفروضة أو جعل قصد بيته الحرام مشروعا لغيرنا من الأمم التي سبقتنا والحج يلحظ فيه من بين الأركان الخمسة أن الله سبحانه وتعالى قيده بالاستطاعة مع أن جميع الواجبات مقرونة بالاستطاعة ولكن السر والله تعالى أعلم في تقييد ذلك بالاستطاعة أن كثيرا من الناس ربما تاقت نفسه أو ازداد شوقه للبيت الحرام فكلف نفسه أو تجاوز بعض الشروط الشرعية في وجوب الحجي فحج البيت الحرام مع تكليف نفسه ما لا يطيق أو ما لا يطلب منه الشرع ومن ذلك مثلا أن بعض الناس قد يستديم من أجل أن يحج ولا شك أن هذا لا ينبغي لأن الحج لا يجب على من كانت هذه حاله أي كان عاجزا ماليا كذلك من كان عاجزا المرأة مثلا حينما لا تستطيع أو لا تجد محرما تحج معه فإن الحج لا يجب عليها ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس بالحج قال الرجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوتي كذا وكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك والمعنى اترك هذا الغزو واذهب إلى الحج لتكون رفيقا لامرأتك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالحديث الصحيح الصريح لا تحج مرأة إلا معدي أو لا تسافر المرأة إلا معدي محرم في هذا المقام وهو مقام السفر للحج ويعم غيره من الأسفاري على القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة المقصود أن الله سبحانه وتعالى قيد الحج بالاستطاعة وجاء تفسيرها في حديث وإن كان لا يصح مرفوعا لكن العلماء يقولون به وهو الزاد والراحلة فمن ملك زادا وهو النفقه والقدرة على تحمل نفقات الذهاب والإياب ومن ملك راحلة أو دابة أو وسيلة نقل معاصرة كسيارة أو طيارة أو سفينة فاجتمع في حق هذا فقد وجب عليه ومن عجز ببدنه فإنه يستطيع وعنده قدرة مالية فله أن يوكل إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الحج في مستقبل الأيام هذه الماحة سريعة عن هذا الركن العظيم والذي وقع فيه من السؤالات الشيء الكثير ومذاك إلا لأن الحج كان معروفا عند أهل الجاهلية لكنه تلوث بأمور جاهلية لا علاقة لها بالدين خاصة بعدما وبدل وحرف شيء من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في هذه الفريضة العظيمة فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة بيّن للناس نسكهم وعلمهم ما يجب عليهم وأزال الإشكالات التي تعرض لهم كما سيتبين بيد الله تعالى من خلال تلك الأسئلة ولعلنا نبدأ فيما يتعلق بهذه السلسلة من السؤالات بالسؤال الذي طرحه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سأل عن أفضل الأعمال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور ولا شك أن هذا الحديث يعني دليل على حرص الصحابة كما سبق معنا أكثر من مرة على البحث لا عن العمل فقط بل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن حريصاً كل الحرص على أن يبحث عن الأفضل ومع الفارق الكبير نعقد مقارنة يسيرة لو أن إنساناً مثلاً خير في وظيفة بين راتبين مثلاً أو بين وظيفتين إحداهما راتبها أعلى من الأخرى فما الذي سيختار الإنسان؟ بطبيعة الحال سيختار الوظيفة التي راتبها أعلى فإذا كان الإنسان يحرص على هذا في أمر دنيا فلماذا لا يحرص على هذا في أمر دينه بل هو أولى لأن الإنسان كلما حدث على هذه الأعمال الفاضلة كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم وأجل قال عليه الصلاة والسلام هنا والشاهد من الحديث حج مبرور فما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي قام به صاحبه على الوجه المشروع لا من جهة أداء الحج ولا من جهة النفقة التي ينفقها في طريقه أو في أدائه لهذا النسك العظيم فبر الحج أن يكون خالصا لله عز وجل ومن بر الحج أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بر الحج أن تكون النفقة فيها نفقة حلالا خالصة من المحرمات فمن وفق لهذا الحج فقد بر حجه ونال الغنيمة إن شاء الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة أما في الدنيا فبأن يعود كما ولدته أمه نقيا من الذنوب وأما في الآخرة فإنه يرجو معود الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض ومن أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موضوع الحج أو في باب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب, قائم لما خطب وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج أو كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله قال لا ولو قلتها لوجبت ثم قال عليه الصلاة والسلام موجها الصحابة إلى منهج عام في هذا الباب في باب الأسئلة والإيرادات قال ذروني ما تركتكم يعني إذا قلت لكم شيئا فلا تراجعوا فيه مثل هذه المراجعة ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أهلكهم أمران كثرة السؤال وكثرة الاختلاف على أنبيائهم ولكن نحن موقنون بأن هذا الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه إنما أشكل عليه هل الأمر بالشيء أمر بتكراره أم يكفي في امتثاله أن يتحقق مرة واحدة؟ فنحمد الله عز وجل أنه سأل هذا السؤال ليزيل مثل هذا ليزيل مثل هذا اللبس وفي هذا الحديث من الفقه والعلم. أن الله سبحانه وتعالى كتب الحج على الناس كلهم لكن جاءت الأدلة الأخرى التي تدل على تقييد هذه الفريضة بالاستطاعة وفي هذا الحديث من العلم أن المنهي عنه من الأسئلة وما سبقت الإشارة إليه في أول حلقة من هذه السلسلة هو تلك الأسئلة التي توحي بنوع من الاعتراض أو توحي بنوع من الأسئلة التي كما يسمونها في الوقت المعاصر الأسئلة العبثية أو الأسئلة التي لا طائل من ورائها ولا علم تحتها أو لا عمل تحتها والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أبعدوا الناس عن هذا النوع من الأسئلة لكن أحيانا قد يحمل الإنسان طلب المعرفة أو الاطلاع أو شيء من هذه الدواعي إلى السؤال عن بعض هذه الأسئلة التي يقع بعدها نوع من الحرج على الناس، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث سعد رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن مسألة فحرمت على المسلمين بسبب مسألته، هذا هو النوع الذي نه عنه، أما النوع الذي يترتب عليه عمل أو في إزالة إشكال أو بحث عن آآ يعني آآ يعني أو إزالة لبس ورد في نص فهذا ما لا ينهى عنه كما سبق في السؤال الذي قبل هذا السؤال حينما سأل عن أي العمل أفضل ومن السؤالات أيضا التي وقعت للصحاب رضي الله عنهم في مأسك الحج أو في باب الحج سؤالهم لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقاة آه أهل المدينة وهو ذو الحليفة في حجته عليه الصلاة والسلام التي تسمى حجة الوداع سألوا عما يلبس المحرم لأنه استقر في نفوسهم أن للإحرام لباسا وأن هناك شيء يمنع منه وشيء لا يمنع منه فلم يجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذي يلبس لأنه لا حد له وإنما بين لهم الذي لا يلبس لأن دائرة المحظور في الشريعة بحمد الله أقل بكثير من دائرة المباح والمتاح فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميصة القميص مثل الفنيلة مثل القميص الذي يلبسه كثير من المسلمين قال ولا العمامة وهي التي تكور على الرأس قال ولا البرنس وهو الذي يشبه الباس إخواننا المغاربة وهو الغطاء المتصل بالثوب الذي يوضع على الرأس وكذلك يخلع قال ولا السراويل وهي معروفة قال ولا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص وهذان نوعان من الطيب كانت العرب تستعملهما لتطيب الثياب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب التي مسَت بطيب قال ولا الخفين والخفان هما أشبه ما يكون بالكنادر التي تعرف بالكنادر أو بالجزمات في عصرنا فهذه لا يجوز للإنسان أن يلبسها إلا أن لا يجد نعلين فلا حرج حينئذ أن يلبسهما لا حرج حينئذ أن يلبسهما قال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن لا يجرن عليهم فليقطعهما أسفل من الكعبين أو حتى يكون أسفل من الكعبين ثم نسخ هذا الحكم في يوم عرفة كما في حديث بن عباس أعني حكم قطع أسفل من الكعبين فإنه نسخ كما هو قول الإمام أحمد وغيره من المحققين من أن الإنسان إذا احتاج إلى لبس أن الخفين فإنه يلبسهما ولا يحتاج بعد ذلك أن يقطعهما أسفل من أسفل من الكعبين و هذا الحديث في الصحيحين وجاء فيه زيادة عند البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين نهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس, وأن تلبس القفازين وهذا الحديث لاحظوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام بسؤاله صرفهم كما يقال أجابهم جواب الأنفع والأكثر حصرا لأنه لو قال لهم البسوا كذا والبسوا كذا والبسوا كذا, والبسوا كذا فإنه قد يصعب حصره وضبطه فلما ذكر لهم الممنوع علم أن ما سوى ذلك داخل في دائرة المباح وهذه كلها كما هو معلوم داخل في دائرة ما يعرف عند الفقهاء بمحظورات الإحرام هذه أيها الأخوة هي بداية السؤالات التي سألها الصحابة رضي الله عنهم في باب المناسك ولا زال لها تتمة نستكملها بإذن الله تعالى في حلقات قادمة ويل أن ألقاكم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول الله فان